بِكُلِّ مَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مَا لَذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ وَيَدْعُو بِاللَّهِ دَعْوًا كَذِبًا فَهَٰذَا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ كَمَا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 كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين